من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي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 يثقفكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم, ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وود لو تكفر.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 ان الله هو الغني الحميد عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم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 لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وَلَا أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن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 من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها نبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشرك نبى الله على ألا يشرك نبى الله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله